يا علي صحت صوت الرفي يا ب يا مره لا تدبينا الجناع قائلها باللعبون قصيدة هقدر أقول لكم من بقيت بقية في أذهان الناس وبقلبهم بالرغم من مرور يعني سنين طويلة على رحيل الشاعر أحمد الله عليه فلإنه يعني بقيت لبينه قوية من لبنات الشعر النبطي بالجزيرة العربية رددها الصغير والكبير يا علي صف يا لا اصلي <تصفيق> على سيدنا يا عليم وجبار أني اكتب شاقيني يا علي قمر أمر بي يومنا ملك الأمر بيدنا دقنا صفر صيني يا سيدنا يا يبرل يرى طوعني وانا ما كنت طيع وغضني وانا قر من صوتها غفية ما را لا تذبنا هلكنا يا هلال ما هت صفرها صنيع كما الربا وحكيت You take your mind صفرها صنع سنها يا علي وجمار